قالها ما الذي جاء ما الذي جاء بك قالت أنا اشتقت إليك ولدي ظننتك ستفرح ستفرع قر جاء لا تأتي فانك تخيفين فأنك أبنائي, تخيفين أبنائي رجاء لا تزورين رجاء لا تزورين, تزورين ترى ما يتحملون هذا المنظر يبي تبرم الأمة وَمِنْ دَاعِيٍّ وقل رب ارحمكما ربياني صغيرا امه رجعت الى بلدها جلست تبكي وظلت اياما اصابها القهر والمرض كبرت بالسن سريعه مرضت وما مرضت وماتت فجاء في الخبر ان أمك ماتت رجع بعد وفاتها جاء البيت والجيران او الاهل عطوا وصيه قالوا له هذه وصيه امك القصه حقيقيه ولا رمزيه انا ما يهمني لكن شوفوا العبره اعطوا الورقه قالت له يا ولدي مهما فعلت فاني قد رضيت عنك لكن اردت ان اخبرك بامر لما ولدت يا بني لم تكن لك الا عيل واحد. واحد فقال لي الطبيب نستطيع أن نزرع نستطيع له, عين له عين أو يظل أعور عورا طوال عمره فقلت بل نزرع قال لن يتبرع, قال أن يتبرع قلت, قلت, قلت أنا أتبرع, أتبرع, أتبرع له بعيني قالت يا بني يا من سئمت من, من منظري وشكلي من وشكل ما كنت عوراء الا لأجلك حتى ترى الدنيا بعينين سليمتين يرفع عيد على أمي يتفل بوجهه يطول وجهه يصرخ عليها, يصرخ, عليها يصرخ على ابي خادم عنده هؤلاء الناس لو عرفوا جرم, جرم افعالهم والله ما عاش يوماً, يوما يوما الا وطن أرجل ارجل اراه ولو اراه قلبك بحر دافي أرخيت لي سفني لتبحر فيك أعطافي قلب الأم لؤلؤة وقلبك بحر دافي أرخيت لي سفني ثلاثة فيك ثلاثه قاعدين كل واحد قاعد يفتخر شنو سوى مع امه واحد يقول انا كل ما, أشوف أنا قدر كل ما اشوفها قدر راسها زين هذا الثاني يقول كل ما شفت امي قبلت ايدها قبلت ايدها واخفض له مجنا الثالث سكت